بسم الله الرحمن الرحيم هل أسى على الإنسان حين من الذهر لم يكن شيئا مذكورا إنا قلقنا الإنسان من مطفة أمشاج أمشاج من نبتنيه فجعلناه سميعا بصيرا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَإِنَّ مَا كَفَرُوا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ كان إذا جهكورا ايي يشرب بما عباد الله ايي يشرب بما عباد الله يجعلوها تشجيره يقول الذين نذروا يقاطعون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكيلا ويتيما وأثيرا وقول الرب لا يوما نعبداه قمطريرا انما نخاف من ربنا انما نخاف ربنا يوما نعبداه قمطريرا فوقاه من شر ذلك اليوم ونقاهم نظرة وسروا وجزاهم لما صبروا جمة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا سُورٌ حَريرًا وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِم ظِلالُهَا وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِم ظِلالُهَا وَذُللَتْ فِتْهَا تَذْلِيلًا وَإِقَافٌ عَلَيْهِم بِأَنَاسٍ فِي الضُّحَى وَأَتَاهُ يَدُورُهَا كَضِيرَى وَيُصْطَفُّونَ فِيهَا كَبَنِّي كَانَ مَزَاجُهَا زَهِيلًا عَيْنًا تِيهَ حَسَنٌ مَا كَنَ زَهِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ عِندَانٌ مُخَلَّدٌ إِذَا رَأَيْتَهُ يرى رؤيت تن رايت نعيم من ملكك كبير اهلهم ثياب سودت الخضر واستغرط وصلوا في الض و تقوم ربهم شرابا طه إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا لعليك القرآن تنزيلا فاصبئ لحتم ربك ولا تضع منهم آذما أو كفورا واذكر اسم ربك مفرة وأصيرا فِيَهُ دَلَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ فَنُقَوِّنَا نُنامُ مُشَدّدَنَا اِقْرَأْهُ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَيْتَاهُ الْتَبْجِيلا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ إِنَّ هَذِهِ تذكرة فمن شاء اخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكما يدخل ويدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما